شَوفُوا أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَكْلَنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ شِبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ شِبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إلى النار. لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ مَا لَ تَزْرَعُونَ سَبْعِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَدَرُّوهُ فِي سِنِينٍ بَلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ وَذِٰلِكَ شَدٌّ شِدَادٌ يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ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 قَالَ مَا خَطَبُكُم إِنْ كُنْتُمْ إِذْرَاءَ وَالتَّنْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ حص الْحَقُّ إِنْ كُنْتُ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّ انه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائن